لا يَسعونَ حَسسَهَا لا يَتْمَعرُونحَ سه وَهُمْ فيِي مشْهَت أَمفُسُهُمْ خَالدُون وَهُم فيِي مشْهَت أَمفُسُهُم قالدون لا يَخ يُنُهُ هُمُ الفَزَعَ الأَكْبَرُ لا يَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُ وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وتحلق قالهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي يْلِ الْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَخَلْقٍ نُعِيدُهُ كَمَا هُنَّ نَافِعِينَ قَدْ قَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ قَدْ قَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا إِنَّ فِي هَٰذَا لَذِكْرًا لِّقَوْمٍ عَادِدِينَ إِنَّ فِي هَٰذَا لَذِكْرًا لِّقَوْمٍ عَادِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل أنتم فَأَنْتُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلّوا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ فَإِن تَوَلّوا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِ لَأَقْرِيبٌ ما تعدون وان ادري اقريب ام بعيد ما تعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَغْرِيلَ عَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَإِنْ أَغْرِيلَ عَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ